الذين يؤمنون بالغيب ويخيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزن إليك وما أنزن من قبلك وبالآخرة هم يوقنون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 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب قديم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما نحن مصلحون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 مَا بَاعُوا ضَرَّةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يُقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ويقطعون مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلَوَى يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُلَاءَكَ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 إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا علّمْتَنَا إنك أنتَ العليم الحكيم قال يا آدم أَلَمَّا أَنبَأهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالُوا لَمْ نَقُلْ لَكَ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِعَادٍ مَفَسَّجَدُوا إلَّا إبْلِيثَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا عَادٌ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّ مِنْهَا وَكُنَّا مِنْهَا رَغْدًا حِيثُ شَئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بِعَهْدِكُمْ وإيايا فارهبون وَآمِنُوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انمت عليكم وانني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وَلَا ولا مِنْهَا منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاكم ينصرون.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 فتوبوا إلى بارئكم فأقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تض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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَنَا طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا, يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب.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 فعمل صالحا فنهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا, واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تثر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابا علينا وإنا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحمر مسلمة اللاشيء فيها قال الآن دئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافر عما تعملون اف تتوقعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه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 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا, ليشتروا به ثمنا قنينا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا عين يا من معدود قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل ما كسب سينئته وأحاطت بخطئه فأولئك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 وَإِذَا أَخَذْنَ مِيثاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ عَنْكُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِن دِيَارِهِمْ تَظَاعِرُونَ عَلَيْهِمْ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 قُل فَنِمَتَ قَتْلُونَ عَن بِيَ الله مِنْ قَبْل انْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 قل من كان عدو والجبريد فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا ما بين يديه مصدقا ما بَيْنَ يديه وهدوء وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرين ومي كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لو كانوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّهُمْ عَذَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَبِيرٌ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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 الذين آتينهم الكتاب يترنوه حقتنا وتهؤلاء كي يؤمنوا به وَمَن يَقْفَرْ بِهِ فَهُؤلاءَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرَ بَيْتَيْنِ الْطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ من آمن من بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَنِينًا ثُمَّ أَضْطَرُوهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتنو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب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 ربو أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصا بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفا لكم الدين ان الله اصطفا لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَانَ لبنيه, لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِينَ قالوا نعبد إلىهاك وإلىها آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلىه واحدا إلىه واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أُنزِل إلينا وما أُنزِل إلَى إبراهيم وإسمائيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى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 قل اتحادنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ jalnakum umma tau شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ alan عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي alan عَلَيْهَا kum لِنَعْلَمَ ja ma jalnakum ki bela على kunu وَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِغَرَّةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عَمَّا يعملون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 Yama arusana fiikum rasudam yatlu adeikum ayatina wayoseki kum wayuadli mu komulkitab wayuali mu komul kitabalhikmata wayuali mu اذكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُنَّ مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ أَنَّى اِذْ قَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّ صَنَوَاتٍ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً هم المهتدون إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض نعائات آيات لقوم يعقلون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 إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا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 وذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب نفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرق بالحر والعبد بالعبد والعُسَّى بالعُسَّى فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 حقا على المستقيم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من رسل جنافا أو إثم فاصلح بينهم فلا إثم عليه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 ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَّتُم من أيامٍ أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتُكملوا العِدَّة ولتُكبِّر الله ولتُكبِّر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني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 وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البيض بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البيض من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب من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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَارَةٍ مَرْضَىٰ تِلْلاَهُ وَاللَّهُ رَاعُونَ بِالْعِبَادَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السَّلْمِكَانِ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 وَمِنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ رَفَاعَةُ الْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُهُمْ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَمَا يَعْلَمُهُمْ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَمَا يَعْلَمُهُمْ مِنْ عِلْمِ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبّين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبئين مبشرين ومذرين وعزّل معهم الكتاب بالحق ليحكم ليحكم بين الناس فيما اختلاف فيه ومختلف فيه إلا الذين عوتوا من بعد ما جاءتهم البينة بغير بينهم فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِهِ وَاللَّهُ يَحْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسْبُتُمْ أَن تَدُخُرُ الْجَنَّةَ وَلَمْ أم حاسبتُم أَنْ تدخلوا الجنة ولما يَأْثِكُمْ مثل الذين خلو من قبلكم مسَّتهم البأساء والضراع وزن Vauvelu, että Jeesus on kunnioitettu. Jeesus on kunnioitettu. Jeesus on kunnioitettu. Jeesus on kunnioitettu. Jeesus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 وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ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 ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهوا كافر فاولائك حبطت اعمالهم فاولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولائك اصحاب النار هم فيها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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَقْتُونَهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمالكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في عيالكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يأذون من النساء تربص أربعة أشهر فإنفع فإن, فاعوا فإن الله غفور وحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وذو لتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن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 وما أنزل عليكم من الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم بها واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.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 وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقْرَبُ إِلَى وَلَا تَنْسَوْا فَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملع من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل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 قال الذين يظنون أنهم ملاك الله. قال الذين يظنون أنهم ملاك الله فئة قليلة غلبت فئة.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 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَانُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُّكَ وَالْحِكْمَةَ وعلمه, وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أنوالهم في سبيل الله كمثل حبة, كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الله يضعف لمن يشاء الله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين يوفقون أموا لهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا من و لا أذل لهم أجورهم عند ربهم لهم أجورهم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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أيود وحدكم أن تكون نَرَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا فَأَصَابَهَا إعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنفقوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويعمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشعر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 اَمَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ عَذَابٍ ۖ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي وَمَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِعَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إلَّا بِإِتِغَاءٍ وَجِهَ اللَّهَ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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعريفهم من التعف في تعريفهم بثيماهم لا يسألون الناس الحافا وما توفق من خير فإن الله به عليم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 ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى عجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يعبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل الوليه فليم بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرعتان ممن, ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فك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 وإنس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضاف أَرَكَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تَجِدُ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِن أَمْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يؤدي الذي اعتمن أمانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 آمن الرسل بما أنزل إليهم من ربهم والمؤمنون كل آمَنَ بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 قاتلنا به ربنا ولا تحم منا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين